وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركابه ولكن ولكن الله يسلّط رسوله على من يشاء.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 والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم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 ؤلائك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب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 له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم